النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولى الرحام بعضهم أولى ببعض فيهم كِتَابَ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كان ذلك في الكتاب مستورا